لا تعتذروا قد كفوت بعد ايمانكم لا تعتذروا قد كفوت بعد ايمانكم ان اقوام قارفه منكم نعذب قوم اذا multim girini